Oioata o I'm <laughs> Ja Imam المرسلين يا ja الغر المحجلين يا ja للعالمين يا حبيبي يا وان بيت كلهم سيدنا النبي سيدنا النبي اشرف الاعراب والعجم سيدنا النبي سيدنا النبي خير من يمشي على قدمي سيدنا النبي سيدنا النبي باسط المعروف جامعه الله سيدنا النبي الله سيدنا النبي صادق الاقوال والكلم من سلم دائما أن ابدا على النبي وال البيت كلهم أكرم اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العام ولن يضيق رسول الله جاهك في إذا الكريم متجل بسمه منتقي ما من علومك علم الكون حي يا نفس لا تقنطي من زلتي نظرم إن الكبائر في مغفراني تلممي مولاي وآل البيت كلهم وإن من جودك الدنيا وضآرتها الله ومن علومك علم لو حيا القلم يا نفس لا تقنطي من زلة يا نفس لا تقنطي من زلة يا نفس لا تقنطي من عظمك إن الكمال في الغفران كلم بمولايا صلي وسلم I'm the Nie, ضعنا. يا رب بمشتبى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وزع القرم واغفر إلهي واغفر إلهي لكل المسلمين لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم، لولا يصلي. أقسمت بالله رب الناس والفلق وحق من خلق الإنسان من عالقي إن الذي أخجل الأقمر في وسقي فقال نبينا في خلق وفي خلقي فقال نبينا في خلق وفي خلق فلم يدانه في علم ولا كرم الحمد لله في بدء وفي ختم الحمد لله في بدء poklękom akbir